يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهّر وارجز فاهجر ولا تمنن تستكبر وان ربك فاصبر فاذا نقر فينا قوم فذلك يومئذ يوم إذ يوم النعسير على الكافرين غير يسيط ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم مدوذا وبنى شوذا ومهدت له تمهذا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 ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَا ذَأْرَدَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ كَذَلِكَ يُظْلِمُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءَ وما يعلم ذنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالنا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر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 عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين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 بل يريد كل أمر إِنْ مِنْهُمْ أَيُّ تَصُرُّ فَمُنَالَ الشَّرَةِ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ